الدرس الثالث الحج واحد الحج لما يلبس هؤلاء الرجال هذه الملابس البيضاء يا أبي هؤلاء الرجال ذاهبون للحج وهذه ملابس الاحرام ما هو أجر الحج أجره عظيم يا بني قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لمن الحج واجب؟ الحج واجب لمن استطاع إليه سبيلا من المسلمين والمسلمات وللحج أربعة أركان هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة أعتقد أن الحج متعب ولكنه ممتع معك حق